وَالَّذِينَ يُحَاجُّونَ فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا اسْتُجِيبَ لَهُ حُجَّتُهُمْ دَاحِضَةٌ عِندَ رَبِّهِمْ حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد الله الذي أنفر للكتاب بالحق والمنزان ومن يدريك لعل الساعه قريب يستعجل بها الذين لا يؤمنون نَبِيها وَالَّذِينَ آمَنُوا مُشْفِقُونَ مِنْهَا وَيَعْلَمُونَ أَنَّ الْحَقَّ أَخْ أَلَا إِنَّ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ فِي سَاعَتَ لِفِيضَانٍ بَعِيدِ اللَّهُ لَطِيفٌ بِعِبَادِهِ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ وَهُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَظَّ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِيهِ حَظَّهُ وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَظَّ الدُّنْيَا أُتِيهِ مِنْ وما له في الاخره من نصيب ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم ياذن به الله لولا كلمه الفصل لا قضى بينهم وان الظالمين لهم عذاب اليم ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم